آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنزادا ذلك رب العالمين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 وَأَمَّا سمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمَنُوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون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 قالوا أَطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُ توم تستترو لئي يشهد عليكم سموم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظن 119. الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 110. فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين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 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ هو السميع العليم ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر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 ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم السَّاعَةِ وما تخرج من ثمرات من أَكْمَامِهَا وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه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 لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده فلننبئ فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشر فذو دعاء عريض قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كان من عند الله ثم كفرتم به من أظل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق